بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم بالاخرتهم يوقنون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ قِرَاطًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أليم.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 وَلا قدَ آتَن لُقُمَانَ الحكمَةَ أَِشكُر للِلنا وَم يشكُر فَإِ ما يشكُرُ, يشكر لَنفسْسِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِ اللهَّه غَنِي حمدَ وَإِقالَا لُقُمَنُ لِبِن شرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفي صاله في عامين انشكر لي ولوالديك الي المصير وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا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 ان انكر الاصوات لصوت الحمير الم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعما واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه